ثم إ ن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلا وتذرون ا ل آ خ ر ة وجوه يومئذ ناضرا إ ل ى ربها ناظرا ووجوه يومئذ باسرا تظن أ ن يفعل بها فاقرا كلا وقيل من شركه ا ق وظن أ الهدى ف ر شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ل ت م س ا ع ي كلا اذا بلغت التراقي وقيل من استراق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى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 خلق ب س م ا ء الله ا ل ن الذكر والأنثى أ ي س ذلك بقادر ع ل ى